What's going on? أشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على, على الفنان الله رب العالمين يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ووراتان ان الله على كل شيء رقيبا يا لحياتنا الدنيا من الأهل فالطالب في آث العام يشبج من عزمه ويستثفر وقته استعدادا لطفق طمع وليل القوس وتشقيق السبب والتاجر في القوس يبارع رفع العمل ويسر الليل في النهار ويشتفر ما لا يشتفر في غيره من المواسم يحقق الأرباح وفي جمعتنا هذه الله لم نبقى بها من رمضان إلا تهتم لها فأين نحن؟, فأين نحن في هذا المعام وفي هذا دور العظيم وفي هذا العشر المباركة أيها المؤمنون هذه أم المؤمنين على أشك رضي الله عنها وهي حفيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقليقة منه توجد لنا المصفى الضخير الذي قالت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانا إلى ذهل العشرون كان إذا دخل العشعة أي العشعة الأوافر من رمضان كان إذا دخل العشعة أحيى الجيد وأيقى الأفتحة وشجد مرزا كلمة ثلاثة وجبن ثلاثة أحسب أن في كل وحدة منها من النعام ما يسترحل أوقات قضية ونحن كما نرى كما نرى حالا الآن لا أقول الأوقات وإنما نسترحل الطاقات والجهود ونصنع شغل الفطر نذهب الى المساجد ونتقيم ونعشو وننام ونصلي قليلا وننام تكرارا دعونا نتذكر ربنا هذه الليله كانت لا تقل عن 10 احياي الليل مع ان المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ان نزلت عليه الايه الاولى عند بدء الوحي قام فلم يغلط قال جبل على يا ايها المسجمل قومنا لما قلنا ونحن على صفة قيامه فيما قص علينا الصحابة من كون صلاته ودور وقوعه وشدته فما المقصود اذا بخولها كان اذا دخل العشر احيا الليل وهو يقول لنا عن كله من, من قام رمضان اتمالا واحتسابا غفر له ما تقدر من ذنبه فاي شيء منه فاي وتقول رضي الله عنها تأتيت آخر رواه أحوال في مسجده كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح العشرين بصراك ولون فإذا كانت العشعة شمع وشمت المنزاك وحتى لا إلهام أن النبي صنف الليلة له وإنما آله أكوه ورد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كدأ أصبحت فالممسوط إذن هو إحياء بين كله بالطاعة صلاةً وتلاوةً وذكرًا ودعاء مصدفة فلا للقاتل شيء لما قد نصرق فيه الأوقات من الصفح في الأسواق أو التنسف في الساحات أو حتى القيام في السيارات فهذه الأوقات لها مكان في غير هذه الأوقات لأنها لأن آمنت تصدق تلك الفضائل العظيمة والبصاصي الجميلة لمده هذا الأمر وهذا هو رسح الضال صلى الله عليه وسلم يجب ذلك كما غرض أيضاً ولذا أيضاً فالصحيح كان يشتهد في العشر الأواهر ما لا يشتهد في غيره رواه مسلم كيف يكون هذا الاشتهاد؟ أظن أن تأملنا وتفكرنا وخاولنا أن نتصور فستنجد صعوبة في ذلك في الذي في هذه العشر أكثر من يشتهارها الذي هو بالنسبه لنا قمه لا كانت تصورها بحد ذاتها قط لما على ان ان مثلها حتى مع اشعار الجمل الثلاث يجد في العشر ما لا يتحدث في اي نهار اما الجمل الثانيه فهي قولها وايقظ اهله ودعونا هنا, دعونا هنا أيضا من قوة فاتحة كثيرة مجدد فيها سورة كثيرة لهج محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استيقظ بيلة تسعا فقال ويل من عرب من شرق قد اقترب وحلق بين شقعين أستبابة وددت لها كتح يوم من رجل يأجوش ومأجوش في الثهادة ومن يوقف سواء في آية الفجر يعني أزوار الجنورات وإقوان عليه عليهم من يوقف هم من يقوم بالليل ليبادرنا إلى ضاع المعدات والتقرب إلى الله جل وعلاه وروا الطبارمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقف أهل أهله من عشر الأواتر من رمضان أما إيقاظه بأهله فقد وردت به شوائف كثيرة في العجل الاواخر من رمضان وليس اقر مقتصرا على هذا التوقيت فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرق فاطمه وعلي رضي الله عنهما اي يذهب اليهما في البيت ما بين فما الذي يفعله فما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند علي وفاطمه رضي عنهما هل هل كان يجلس معهما ويجلس معها هل يذهب ياكل طعاما معهما كان يقرأ فاطرة وعلياً جيداً فيقول ألا تكون مالك تصوّيها فيقول العليا مرضي الله عنه إنما تنسن في الهداد شاء أن يبعثها بعدها فيقول عليه الصلاة والسلام وكانا من إنسان أبقى وشيء جدال تخيل يا عبارة أنها تتعب في الهداد تذهب إلى ابنتها في بيتها وتقول لها ونزوجها الا فمن تتصدين هل خطر يهم امبالينا بهذين ولو بعد عنا كيف سيكون استقباله هل يكون عجبا ام يكون منكار ام يكون مستهرا تامل تامل ما ورد كذلك انه عليه الصلاه والسلام كان يوقد على عائشتين اذا طاب تهجده واراد يوقد الأمر الواسع معاماً ذكر فيه رسول في الله صلى الله عليه وسلم التلطف في ذلك فقال رحم الله رجلًا قام من الذين فأيقظ أهلت فإن أبت نضحت في وجه الماء ورحم الله مرحباً قامت من الذين فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء أي تعاونين أي تعاونين بين الزوجين يكون في وامع آياتنا اقول بولان قوم بنا نذهب لنتناول العشاء في المقعمين. أو يقول او يقولها قومي لنتمشى في الليل او لاشترى لي بعض الحاجيات هذه الصوره هي التي هذرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين امراتين واختين الزوج والزوجه الا ليست تدل الا ليست على سر خفي بالقصفة فيما ما يعصم من على رداء عجل جل ويقرب في إلى قاعده وعجوانه وهكذا وهكذا نسأل يوم عندما نرى الرجال في الصلاوات والمساجد وبعض نساتهم وبناتهم إما في الأسواب وإما في الشاشات والمساة السلاة ونرى الآباء في صفوف الصلاة وبعض أولادهم يتسكعون في القرقات أين قولها أين قولها رضي الله عنها وأيها الأهلات أين كان ليطرق صاطمة وعلم من زيدا أين كان ب جدا عاللة أن يريدلي دانا إ يكون من ذلك فأنا لم أعلم ذلك أبدا إذا أقلت هذه الأشياء من المنهيات فليس هناك من يقال إنه محرم فيما ليس محرم ولكن العاقين ولكن المحب لذلك أسل وصف ولكن المعكدين برسول الله صلى الله عليه وسلم والباغر في أن ينهي الجوجة الأخيرة والشوق الأخير بسبق عظيم لا يمكن أن يحقق ذلك وهو شهور بشراء العهدية أو السياسة أو غير ذلك من الأرضيات ورجعها فهذه الأمور ينبني أن تكون في أدهابها تافئة وهذا في هذه الأوقات والأيام والليالي على أهن حذير وكان ينبني أن تنحل قبل رمضان أو على الغدل قبل العشر الأوافل منها لمن يمنى أن تأخذ القدرة أخرى, أخرى لذلك واعلم،, واعلم يا عبد الله اعلم تماما ويمينا بأنه لن نضيع نحن شيئا إذا تشتري خذاء الجميع أو التوبة الجميع أو غير ذلك ولكنه سطفير عيلا حراطا وأوقاطا ولا يريدها للعشع ليس لها مكتها إلا فيها من عام القادمين نسأل الله أعسى وجد أن لا يحرمنا ولي يحرمنا فكركنا فكيف لماذا لا نسلم للعوامل ولندفع عننا ضعفنا ولندعوا الى الانتصار عباد الله على الانسان في هذه الاوقات لنعد فقط بالله تعالى ونسعيه عليه وكرته به والانقطاع عن الانشغال بالقلب والاشتهار في ذكر سبحانه وتعالى فلا تجعل القلب معلق في هذه العشر بغير الانقطاع وهناك فرصه وهناك فرصة في الانتقاع عن الخط وكباب عن الخالق هناك فرصة نعيب فينا في سازات ونصفح المسارات ونندم على حكاب المنقرات ونعجب على تسليف العزم بالجب والاستثار من الطاعات فرصة فرصة لدورة إيمانية تطهر قلوب وتزكي النفوس ترشد العبور تريد سياغتنا من جديد a الذي قد في يمين لانه كان لين ذا المحتفما محيا لليل الغافل الذي ذاك المستقرا داعنا فستسيلها قطعا واما من ذهب فيما بما سمي قيل القلب قالوا بحقها وانشرق وعضها وقيل بشرف وعضها إلى الشرح وعظة أعطي فيها وكل ذلك دافئ في هذا المعنى فسبحان الله أيها يفرق الإنسان في ذلك ودعونا بغفة قصيرة نردها بكله من نصر والمتصار عشرة أيام وليالي قد نرى منها نرى وهذا بيدان معرفتنا معلت فيها هو التفتل بهذه والسجدات صلى الله عليه وسلم وعدم التنسيا وراء ما نم فيه أو ما نم عليه من امور وعادات اجتماعيه وضعف وقصور هذا في هذا مثال معقد في الشوق الاخير وفي العشر الاواخر وفي العشر التي بها لا تقر في العشر التي يرجى في اثنامها ان يكون من يكون من اعتقاد الله الى النار في العشر التي في اثنامها ويقبل العمل من دنيه سبحانه وتعالى فإذا كان في هذه المعارة أو في هذا الميدان تاجمين أو منهزمين فكيفنا من انتصر فينا وراء ذلك هذا ذلك العميم لرسولنا صلى الله عليه وسلم يمنفر حمة الانتصار على التعرض في الدنيا في الانتصار على التمثل في الشهرات والتنذف في الطاعات الانتصار على رؤون إلى الدنيا بمنه في الأخير الانتصار على الكسل والراحة بالعمل والعبادة الانتصار بكل أمر في ضرط ونطول إلى الدنيا وضرط ونطول في الطاعات على أسه وغفته هذا هو الانتصار الذي تحقق به وفيه ومعه انتصار سيد الطالب عليه وسلم في مدكة وفي يوم بلد وانتصار المسلمين عبر تاميرهم في رمضان فإذا ضعفنا أن عن أن ننقصر على بموضة أهواء على بموضة هواي المكيفات ورطاوة أسرة الوفيرة وإذا تسلنا أن ننقصر على شراء اتلال أو فلم يبحث ولم يحفر في وقفه إلا هذا الوقت حتى ندرك المسجد أو ندرك الصلاة أو نزل في العلامة الطعام فأحسب أننا من البعث المكان وأنها سمتنا في هذه الموابع التي من الممكن بجهد قليل أن ننقصر فكيف تبخلنا وراء ذلك كيف تبخلنا وراء ذلك من أليان والبيانة كيف تبخلنا وراء ذلك من الشهوات والكتنب كيف تبخلنا وراء ذلك من أعمال والمشغال كانت هذه العشرة او يستبعي الأواحيات التي بقيت لم يكن فيها انتصاراً فأحسب أننا في حاجة إلى مراجعة سيما هناك مؤمنة سنخدم الخطة وما زال التديرون لم يستخدم بعض وتكونهم جوعاً في العشرة الأولى من رمضان وليس مجرد الكراوين أو التهجم بل الوغيرة مؤكدة نحتاج المصالح عنه سناء نحتاج أن دفت عن صور حقيقيه بالانتصار الحقيقي تختم فيه بكذبتنا ابن الجوسيك يقول ليس الصور صور جماعة عن الحرامة إنما الصور صور جواعة عن الأكام وصور انتسان عن حضور الثلاث وضط البصر عن الهضر إلى كرامة وكفت الكف عن أهل الفطار وبلع الأرضان الأرض عن قبل الإقدام انتهى الهو رحمه الله فإذا نظر أنه ذلك أحسب أننا مدنا مقصرون ومهردون نحتاج أن نجدد أسلحتنا وأن نشهد قوتنا وأن نضع معبدنا بمحقق الانتصار على أنفسنا وضعفنا وشهواتنا وانشغالنا في هذه الأيام ببعض الأنف ولعننا أركم بمدينة عليهم رضي الله عنه وإن لم يكن خاصاً برمضان ولكن ممكن أجوال السيامة ورمضان وأجوال العشرة لأنه أدعوه من ذلك أحسستنا في نفاجر البيت فروى روى في سنده وأحباد في مستده والأرسل وكافيا في مستدركه عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن ربي الله عنه عن رسم الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يُعَى ضرورها من بطونها وبطونها من بطورها قيل لمن هي يا رسول الله قال لمن قدب الكلام وأطعم طمعان وأدام الصيام وصوصى بالنبيل ولنانا سميدان تحققوا هذين على الأخذ بالعشرة علم الله سبحانه وتعالى أن ينظر الينا بعين أحياته ويسبح علينا شاء كذا مغفرته يسنف الله حتى لوعلك على طاعة عساهمنا وأن ينفرق لمرضه منه أو قاتل وأن يقوفي على اجتهاد في هذه العشر اساتنا وقوتنا ان سبحانه وتعالى ولذلك وقادر عليه اللهم يا انت قيوم احياء الاجل والاكرام يا رب العالمين اللهم نسأل ان نسالك ان تقوينا عزازلنا على طاعتك اللهم امم عزازلنا على طاعتك اللهم امم عزازلنا على طاعتك اللهم لا من اجل هذه العشر ادراك الليل قد خف اللهم وفقنا لادراكها لسبيل القيام وفي الذكر وفي القران اللهم لا من من يحسنون القيام وقنا وباقي هذه العشر من يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم الله عربنا انك عفو تحب العفو عنا ولا بينا إلا قليتها ولا ضال ضارة إلا لبينتها ولا مغزن إلا عابلتها ولا مغزن إلا شاشتها ولا لبينت إلا رحيمتها الله مقصر لنا من أشجر ما تقول بي ما تقول به بيننا وبين رحسيتنا ومن طاعة كما تبدأنا به ومن اليقين ما تهوى في علينا مصائب الدنيا ومتع الله اللهم باسماعنا وابصارنا وقلوبنا نجدنا علينا واجعله وبالا منا اللهم اجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من اسانا اللهم تجعل مصيبتنا تديننا ولا تجعل الدنيا اكبر ولا تزغ ولا اذننا اصرفنا الله اللهم آمنا ولا خطر اللهم ولا ننت في, في الله منا واصلح انبتنا ولا تقوم بنا هذا البلد آمنا رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لوالدينا واقمما اللهم اغفر لوالدينا رحماهما اللهم اغفر لوالدينا الله وفي الاخير اذكركم أن الجمعة القادمه ان شاء الله ستكون فيها جمحة تبر على لصفح المسجد وبما أنها آخر جموعة من رمضان فأسأل الله فارحة وتعالى أن لا نفهمنا من أجل فيها لأن الأعمال منوماً والصفقة منها تغاعة في رمضان فإن كانت الجمعة الأخيرة لآخر المقادمة لآخرها فلا ترمي الفسكس تغسر سؤالك وسبحانك الله ومحمدك أشهد حلالة لآخرانك الله اكبر الله اكبر аа oh. together yeah. and جميعا الله اكبر الله اكبر ya yes. فيها صور مرفوعة واطباق موضوعة ونواهر مسقوفة وزرع منبتة